يا <تصفيق> ربي العالمين عاملين يا ربي العالمين وافتقنا لما تخبوة الوالمك على طريق الحديث وجل أعمال لنا خالصة لأجيك الكريم وصلي على محمد وآلك قال عليه السلام فصل وله أن يستقل بقضاء المجمع عليه هذا مثلا دين دون مجمع عليه ما عندما في حاجة لا مشاجره ولا فلا انه يستقلبه ما بيشتر باقده يجمع عليه قلنا ما عدد فيه حاجته مشاجره ولا فيه واحدين شخص معين وبينتها ولا ما به انكار فيه لانه يسلم من غير ماي حاقه الورطة ولا يعيش إذا ما بينك يعني هو ما يجوا اختلاف فيه إذا ما حدا ورطة خذي يعني دبي بينه خلاف فيه كتير مستأنس معه يعني معناه ما في أرس هما هم ضلوا يدعي اللي ما لا لا. لا لا لا شيء مثلا جب بهدان سابر ما عاد في هي دل آدم عنده لها ظرف إذا ما وفي حاجة إنه يقولوا بدعي الشاجره ولا في إثباته يعني نفس الدين ما هو نفسه مثلا هل يجب عليه ما يجب عليه لا لا هل يجب عليه ما يجب عليه يعني هل يحتاج إلى مشاجرة عند الحاكم لما يلزمه وما يلزمه لأنهم قدل ورثة يقولوها ما يلزم، مفه فلا يسلم ما يلزمها يسلم فإذا قدوا مثلا دين لآدمي معروف فإذا ده لأنه يقضيه من غير والمختلف فيه بعد الفكم إذا هو مثلاً مما فيها يعني فيه الخلاف هل هو يجيب عليه وما يجيب عليه مثلاً في الزكاة هل هي عليه بالموت المذهب يقولوا ما تستطيع زماعة في حق في المال به غيرهم بيقولوا إيش إن الزكاة يعني الحقوق بذي تتعلق بالآدمي لا ما تصدق ما تتعلق بالمال تتعلق به زمته لا لا ما هو بالمال حدا معناه ما تلحق المال ما هي في المال ما هي من بيها بنو برة كان عن ما آه. اه لا تصبر خلاص ما عليه شيء لا لا ما, لا, لا ما بالمال. ما بالمال ان المال لا ما بالمال ما تعلق بشيء عنده بالمال ما بش وعندهم ما يتعلق بالمال ده ده ولا ما قامها امبارزه على لا لا صار هذا هذا الشخص هذا ان كانت كان تركه متعمد ومتعمد يحاسب كانت تركه الغرض نسيان ولا سهو لما ما احنا بيقولوا متعلق بدمه من حين يقع مال وهو مطالب طالب بتسليم هذي بيقولوا ان على الفار اذا مات فاه مخلب بها وبده يعذبها لا يحصوا معناها لا يحصوا هذا ما, ما, ما ان حين ما تنتقل المال ما عده له عنده عندهم كذي ما أوصى ولا شيء إذا ما بهدني ما إذا قبل أوصي أو أوصى فكذا قال بعد الحكم مطلق كان لدينا أو سواء كان متيقن اللتين أم غير متأكد سواء كان وارث صغير أو كبير فالتفقين في, في المذهب ولا مختلفين ما بعد الفضل لأنه قد الحكم يتبع ها وقبله حيث تيجنه ها هو قبله حيث يدرسكم ها So... Langja, no, no <suzan of> jo. <Joan> <ấyugs unto have vegetarianasına> <awake> <humanity innocent> <humanity> ده مثلاً كحصل له يقيم بثقوشة لها قد ينذيه كلهم بينكروا الورطة إذا قد يقنها فلا عليها إنه اللافلة إنها يقبش قاعدة إن ما هو مشابه للحياة والليقة ما غيرها إذا إذا هم تيرقن؟ إذا هم مختلفين فيه فلا الحاكم إيش يقطع فيه لكن ما إذا هم تيرقل له فواه قال قد اعترف له اعترف الميت عنده عنده دي اللافلة إيه ده لا نيجوا، ولاهم آه، ولاهم بينكروا، ولاهم بينكروا، آه، ولاهم بينكروا على لا يعني لو كان عند ولا مثلاً في مذهب الورثة إن ما هو لازم له ماي المودي عندك جيده بشكل وقبله حيث تجنه والوارث صغير أو موافق إذا فيه ما إذا هو صغير بدو على كل حال ولا كبير وهو موافق لذلك في المذهب يعني عنده إن يلزم له يلزم الميت فإذا الله إن هي إن لا ماله أنا ما أحس لا ما هو في ماله لا بعدها فما يقضي لا بعدها فبس وإلا فلا إذا كان هذو كبير غير موافق وللموافقي المرافعة إلى المخالف إلى حاكم جوهش مخالف المذهبة هذا الموافق ده كلي لا ايه يعني كل ذا عنده ذي عندها هنا يجب عليه لا خلوا جو لانه يرفع عنده حاكم مخالف له خير مجلسه رايت انها حكم بعدم الاذن ما يلزم خلاص لا يروحوا <تصفيق> لبرا باقي حصار الموافقه قاعدين يدلون على مذهب قال علي خليل ليس له المرافعة، هذا المختار المذهب، لا هو ما بل ماله المرافعة، طالق. إيه، واقع على. إيه. أن أي أي أي هي شاجري هاي شتين، مشاجري، رامض، مخالث، شتين هي شاجري عند الحاكم في رأس راحية الحاكم. ولا إله <تصفيق> وما علمه وحده قضاه سرّا. قد هو ما حد درابه من الورث فإذا الا انه هيك ولا حد يدله لا تعلم دا منعه دا معلمه علم ما هو وحده ما علمها الورث لا مخالف ولا موافق ما يعتذر أو شل من مالهم له بدو وصي واجب وصي في الوصي يبرئ ذمته الموصي يلا سير. كل ده كل ده في سير قال فاين منع فقضع قالوا لها الورقة لا يقضي أو ضمن قال ضمن خلص المفروض ان يخلص. لكن السبب في ذيه انه حين ما بلا علمه هو. ترى? لو قدوا هناك معلوم ما هم مختلف فيه انه وان يلزم يسلم. لكن في تي الحالة مثلا ما هم عالمين بهالورثة. يشتوب ادع حكم الحاكم. وراح يسلم. الحكم الورثة ولا الوصف? خلوش? الحكم الوصف يديه خلص. لكن انجو الورثة لهم عم في حكم المال. <تصفيق> لا لا ما ها سكابات لا يزبط لا لابد من بضاعة في تاية الحالة اللي هم حق فيه لأن لا يسلم إلا شئ يقدوه معلوم لا يروح يبذر بالمال ولا ينكح عليهم المال آه ما في حاجة نزاع نزاع أهم ذي بيا ما في حاجة لكن الحين يعلموا ان إن خلص الآن يهبله صلاة ولا مع ما قدروا رأب الدين با.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 لا سيدا من منع ومنع من التسليم. أصبر او ضمن لا ذا الأول. فاين منع القضاء ما لا يسلم قالوا. ولا ضمن ضمن <تصفيق> بعد. آه. ها قال ضمن يضمن لهم دير. لا هي بحكم الحاكم جميع السوالف. ضمن لهم بحكم الحاكم في جميع السوالف ذي الثلاث. اذا راح يسلم فيه حق الله. في المختلف فيه. فيه غير قال اول قال من الأول ها ما موافق سواء موافق لو دعنك ما بيطلع جهوم لا جهوم ما جهوم صغار ولا جهوم دو كبار غير موافق ما يدام موافق صح ولا ناديتهن ها ما درا به ما علموا به متيقنه ويعمل باجتهاده يمنعهم قبل ما يجي ها والتضمير ما يحكي بعد ما يقضي ويدروا ضمنه بعد بعد ما ما قالوا ها ساضر خلاص كباين دين قالوا لا لازم تدفع لي يا المالذي ودا ما دروا ما أعلم ساضر إنه لا شيء إيه ما دروا ما أعلم ما أعرف شيء لكن الحين يدرؤنك ترايح يسلم للشخص ده دين ولا هم دارين به قالوا ها لازم نحتاج تدفع المال ذي يا كبير ما قالوا تسهل ومعه قالوا ها سادر سهل معناه أن الحاكم بحكم عليه كتير الصور كلها إذا رافعوا الحاكم ويعملوا باجتهاده إذا جاوا المسألة فيها أخلاق يعمل ما ذهب فيها هذا صبوت ولا لزوم ولا مصرف ولا ولا وخالف مذهب الله مذهب كيف <تصفيق> عشاء مستقبلية لا جاءه في شيء مثلا إذا جاء عليه زكاة وصرفها على حسب مذهب الثلاث فالصرف هو الوصي فالصرف لا الصرف عده مستقبل أي؟ مش ما تشيل؟ مثلًا اللزوم، اللزوم، مثلًا هل هو لازم على المجتهد إلى على الميت أو ما هو لازم على الإمام ضاه؟ لازم عليه فيها أو ما لازم؟ إذا مذهب إنه يلزم في كل ما أخرجت الأرض فلازم على بالنسبة للمذهب الوسيع إلا ميت أما في الصرف فإنه بلا باخرجي بعد في المستقبل فعلى مذهبه. قالوا بي ما ذهب في الماضي مثل ذلك ويصح الإيصاء منه يصح من الوصيدة أنه يوصي فيما أوصي إليه إلا إذا كده من قبل قالوا بشارب أنك لا توصيب ثم إذا حجروه عن الوصيدة فكلا أعلم نصبه لا أعلم لا يخرج نفسه لا هو. لا نصب. يعني نصب يروح. واحد ثاني بدله. ما يأكله لا. يمحكي لا بدله. نصبه. إيه ما بلا إذا قدوه بعد الموت يهب واحد. بعد الموت يكون مجام. أما إذا عاد حي ما يصفر له ما سابر يخرجنا الوصايا. إيه نص. عاد حي ها. عاد حي واحد بدله. واحد بدله ما هو لأن الإصابة بعد الموت فإذا عاد حي وقام يهب واحد ثاني ما هلا ما هو. إسا ما هو وصل بصر ويزمنه بالتعدي إذا تعد إذا هو مثلا المال معه طرح عنده واحد إيه غير مركان غير مركان بدو تعدي ولا راح يطرح المال في مكان ما بيطرحه الناس فيه إيه ما هو حديث ولا Ežen. Ula, třeba je u jednoho. U. Vdá je? حتى تليف المال ها الحمد لله بقي الصغير بقي المال ومات تلف بالترافيشتي ها فلس فلس فلس فلس فلس فلس لا اشتقلنا فيه ما لازم للصغيري ما هو يدفع الكوة وما لازم عليه في ما له ما هو معد يد معد عليه انه هي كده انعزل منه كده مثلا جاوبها زكوات ولا بكلاف المال فهيد ايه ماعد الله على الصغير ما ماعدها على الوصي بيدي يا الخام الحين ترى خا هناك فرط فيه فرط فيه ورجع بقي بقي من المال ما يلزم للصغير ما هو يدفعه وما يلزم عليه من حقوق مبلغ على الصغير كما تبين يعني أنه قال الصغير وما تبلغ يعني يلزم الصغير عند البلوغ بس هذا إذا بقي المال وما تسوّضك ولا حاجة بسيطة يعني فرط فيه لما يعني كلّف إنها نعزل منك من الولاية عليك ما هو منعزل إلا نعزل فيه ليه؟ يعني فرّض ها فرّض فرّض جنّا قال ليه ما عزّل على المبلاي بس ما نعزل ما ينعزل بالتعطي إنها هو بها عندك ما يجيب عليها يعني ما عارس صادر إنه يخرج شيء قال بقي المال في فيتي الحال فا حقوقه مع السابر يخرجها الله مع السابر حقوق المال يخرجها هو خلي مع السابر لا الحين فرت ما عنده وصيه ما عدل لا ما بين عدل لا ما, جمال ما جمال لا في تيه لقي ما الحين ما هو ما جاء مال مال ما ما جاء مال شيء لا ما جاء المال ما جاء ولا حد ما هذا ما لا ما فيها راح يودعها عنده واحدة سارق نعم ويابك ورجع, ورجع لا حقها له حق ما خرج لا حقها له ما خرج رجع في تير حلفيشتي نما ادهاش ما ادل ولايه هناك ذا في الحقوق الواجبة الثمن نعم لا ما بالله انه يدفع منها ما لازم عليهم قبل بس هاللزوم دي وما يلزم في المستقبل خلاص ما عاده أنا كان أولاية هنا في المستقبل ما ضمن عده حضر ما خلغ المال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> باي المال باي ما بلا ذا سلم الله وتلاحقه ايه اهدانه شكرا تتأخذ معي فرز في قليل هميش، فرز في قليل عندنا شيء، فرز صادق، أبو صادق في البابي، في قال, قال الوصي، يعني نفس الصغير دقاع يعمل في المال، عند ما يكبر بش. بيت هذا الوصي. مشتغل. يعني في ما مضى. ليه قلت من قبل لا يا من حبوق في المال. المال. لكن ذي وصيه وذيه ماله ذي ماله. <تصفيق> وبمخالفته معين لمصرف ونحوه ولو خالف مذهبه قال كذلك يضمن بمخالفته معين. اي في شيء معين يدفع المال واحد معين ولا واحد. ايه قال أصرف الزكاة في في العال ولا وخالف فيها قالوا لنا هو خالف في نسل قال خريت شاه ولا من غنمين شاه فلا زكاه هو راح يشتري شاه ولا ولو خالف مذهبه يعني لهم خالف المذهب الوصي مثلا عين الوصي قال لا تخرج من الاجي. من المال شيء ويشتري ودفع الزكاة ومذهبهنا ما يجزي لنا من, من العين أيه. كذلك يضمن ما عينا خالف يضمن قيل إلا في وقتي صرف ما هو ما يقبل لا في وقت صرف قال لا تصرف الزكاه الاخيره رمضان الله يصرفها في شعبان الله يرضيك ما هو ما يقبل قال صاحبك او في مصرف مصري واجب ها لا لا الوقت لا لا بلاشتين ما بلاك هذه الاغري السلوق ما بها ما ما بها ما قصد فيها ها هو زيد خالف في التواب في مرات لكن ما ليش ما هو ما هو مثل ما مثل تصريف لا مثل تعيين المصرف ها لا هذا عندك قال إلا إذا لا إذا قال, لك لو خالف مذهبة. مثلاً قال لا, لا لو خلاص ما ذهب قال صرفها في فاسد لا فيضمن لا رأى صرفها في واحد واجب فيضمن آه خلاص أو في مصري في واجب آه قال صاحب الجيب إذا هو في مصري في واجب فقير لا فقير هذا نزل قال لا قال المذهب كل خلاص ده كل هذا ناسه لا في وقت الصرف ما صورة وقت الصرف ما هو يعني ما به عبرة قرض هاي مخالفة عصير ها هو ما قصدي جلس تواب أكثر اخنا. خالف في ذي ما معناها نقدم خلافة في مقصده ها؟ في كبير انه يصرف فيه فلاح. لا. النار ما قلنا هذا لا. على سرقة قدي بعد كبل الزكاه وثواب الواجب ما باندرج ينقصل عليها. ماذا؟ ماذا كنت مقصده الرحمة ولا مقصده لجيل الكذاب؟ الشخص يعدها أقوى قال أو في شراء أو شراء أو شراء رقبتين بألف لعتق والمذكور واحدة به إذا خالف في ذي رجل رجل جراز مجال قال أنا ذا ذي <تصفيق> دي فيها نص. في هذا النص في ذي ما قال في داخل الحديث عندما أمر النبي يشتري لها شه ورجع راح شلت ندين دينار وجاب وحداه ورد دينار قال كيف سويت قال شلت ندين وبعد وحداه دينار جيت لك وحداه ما استنكر عليها النبي نسأل ها ها ها هو يقولها ما سفر البيع ولا في كذا والله أنا ما أمرتك لغسري وحدة ها ها نسألها يعني فيها مصلحة للي مصلحة للي ها ها ها ها ها ها ايو اشتيب ما هي مخالفة عليها ها فإنه يقول شل يا هو أحصل والحين يقول أحد عني بحدا بخمسة ره راح دور ثاني من أبو فياض راح عندنا ره خمسة إيه ما بلاهين بلا واحدة راتب الواجب واحدة الواجب بلا واحدة إذا هو ما بلا اشتياء ما بلا ما خلا جمع وقال هلو أخرج عني حاجة حجة وخمسة لأنه قلت جمسو ديني حجة هو حجة ضرق ما بلا إذا مثلا الشخصين ما هو حج بل خمسة واحد جيه وبال ألفين باقي اثنين جوهم ياوا حجة وصامة لأنه حجة وصامة باقي هي أجيرا مشتركا Hledáho ajiř, možná tak, já nešarotl na přesah újra, ناس وش اللي عليهم مش راه هذيها وصف نستحق عليه أيه ولا شرط هو العرف كذي ولا يعني عادة عادة الناس هو في نساء شخص ذي إذا به عرف ما هو بدو إذا به عرف لا ما لا ما هو صار إذا به كريهة ولا به عرف إنهم يد أيه وفيها إذا بدو العار او عمل للورثة فقط. اي اذا عمل عمل للورثة. راح يزرع عليه. يزرع لهم على الارض ويسمويل ويهم ويه. فايدا ما هو ايش? استحق الاجراء. ايه وشرت في ن... يعني في نسها الريوع ما جاوباني على ايه? أي... نيت برع لهم ايه? وهي من رأس المال مطلق أي عمل اعمله كذا إذا بعملهم ما هو راجع صلا راجع صلا الوصي الموصي كنا هوي إذا مثلًا عمل راجع له من ما زراعة ما تجارة ما أي ما إذا هو راجع صلا تقسيم من انتباه للمال ذا لا يضيع من كذا <تصفيق> قال فهيه من الراس المال كون الأجرة مطلقة <تصفيق> ها الموصيبة يقول بل... لا قال خلاص كذا يعني لا قال شرط قال أنا جاي وصي الله في شرط هذا في الشهر هيه إذاً لا بثبت له ولا يعادته إنه بجل على الناس كذا إذاً كذبت له ne, ale tenhle máš alastán, ale tenhle máš alastán, عاد بيوقد الوصي هو انا اذا قال سواء يعني مطلق قال سواء كان الوصي قال سواء كان مخرج ما هو في وصي فيهم الثلث أو من رأس المال يعني اللي بيشتغل فيها يعني اللي بيع يعمل فيها إيه هو مقدمة على ما هو منه سواء وصي بخرج هو هذه لا سوى هو يعني يعمل فالمال الذي هو مبلغ بلا الثلث ولا المال كله فإذا يكون له من رأس المال للأجرة لا يقولها ما بلا يجي لها أجرة من الثلث فيها. ومقدمة على ما هو منه يعني كل ما هو من رأس المال تقدم الإجرة عليه كله يعني الدين والكل الإجرة كلها أي تقدم عليه وارجع يبدع وارجع وارجع يبدعه بل. اوه ما اجع لا. اول شيء بده يخرج اجارة لحالها وارجع بيك الساعة تاع اخراج يدين. ولا حسب ما. حسب? ما بيشارك. ولا على حسب الشرطة دي بينه وبينه. يا سيدنا اخرجه واخد اجرته وضع لما عزقين المالك في قبل الدين لقيله كفر. والله تحدير على مدني الشغل ما دام ما بشيء ما تغيير لا كذب اذا ما عمل باجر على شيء بنظر لسعر العمل ما يجوب الشرط بينه وبين الوصي على ان الاجره كذا معين فما يعز وين ما بينه شرط هو يا على حسب ما بياخذ على الناس اما على حسب قسمة المال كله ولا على حسب اليوم ولا على حسب كل ما بيسبر والله المشكلة كدامة إن هذا العام ما عليك كدامة عبنه وإشي يعمل ما عليك ايه ما وما بش فيه ما ماذا لان إذا مال بيقسمه يأخذ بي بي جلو ما أسابر يأخذ على ذي باي كم باي بسهم فاليوم كم باي مالينا يجب على كل